هذه فاطمة إنها صديقتي هي صديقتي هي جارتي هي طالبة في الجامعة هي طالبة معي هي طالبة معي في الجامعة هي تسكن معي هذا والدي هذه والدتي والدي والد والدتي والدة